شكرا ن س ي د ر جمعت ل ل الدراسات ل ي د ن ل والدراسه م والعقوبة عمد ي ز ل زماليكم ا ل ل حول القلم س ا للمجتمع ا ان تجتتح اول ع ش خ ا ص في هذا الموسم ب م و ض و ع لا يهمون فقط كجامعيين تفترضوا م ت م ي ن بل ي و من ا بأساس المراغنين لا كم ما تنبوا ي تفاعلوا و هذا م من و ا بلدان ه المنطلق جاء خيار الدرس ا ة حول القانون ا ل م ج ت م ع ي م و ض و ع الوقت المباركه التي نتشرف في تقديم ورقه بها حول موضوع الاصلاح ا ل م س ت و ر ي و اهانه اختراع ا ل مستوشوني و المجتمعي شكل لدى امام ل صلاه و الفعليه ج والنسخه ع و ط في د ومجموعه ن ي الفندق جداً الدولة والمجتمع م フロードの廃棄物はあり t せん。 ا ل وقد حولت ر هذه ا ل ا ن ي ا ك ء المساله ت ا ل الأمورة د س ت و ر ي ة لاول م ر ة في الغرب الى قلب النقاش المجتمعي بعد أ ن ض ل ت في ا ل تاريخ السياسي الدستوري منظمه الاثبيات والمبروكات ي ا ليضع ر ي الدينة لهذه ل ا ص ل ا ح ي ة 東京のお店は、このように見えています。 و ي تاديب الاليه ن الدستوريه ة ا ل ل ل ل ي ة ا د ت خ د ي ة المواطنين ت ت ق <تصفيق> بكل ق زاويه د سادسا ر ا ي وممارسه السلطه ة للمراقبه ة الحسنه ا فقد قامنا ب ا ل ع ي ن لجوله استشاريه المراجعه ا ل ت ج ا ل ل ه محمد التي تم رؤساء مواجهه جامعه ملوثقيه بان طائلته د مستشار محمد ا ل م خ ت ص ي ملصقا ل ل آ ل ي ه ا ل س ي ا س ي ة لمنفعه المراه بشان م ر ا ج ع ة التجاريه ただ、このように見えます。 すぐに行くことができます。 في استفتاء احدى النيوز الفين احدى ا ل ر م بنسبه م ش ا ر ك ة وصلت لثلاثين و ي ن م ئ ه منها ستون ص ف ي ن فصلت من عواميد في المائه صورت من عام وواحد فصلت و ف ت ستون في ا ل و ط ب ي ق ا وبحكم ان ا ل إ ص ل ا ح سيكون ه ر ا ق ب وليس حاله ف إ ن نتائج هذا ا ل إ ص ل ا ح ستكون ناقصه اذا ما استمرت نفس المؤسسات ا ل د س ت و ر ي ة خصوصا ً وان الشارع ط ا ر ب ب إ س ق ا ط الحكومه والبرلمان مما جعل دواء ئ القرار تقرر ضمن الانتخابات ل س ا ب ق ه لاول م ر م في الخامس والعشرين من نفس ودعونا السنه ذ ا الاستحقاء حملنا حياني أتقوّل أساس من بمغرية نوعي في أنه 私たちはこのようにファンの人たちにとっては、このようにファンの人たちにとっては、 و إ ذ ا كانت استحقاق اقول ذلك بشكل موضوعي قد ا ش أ نسبيا فيه ا ل م ش ا ر ك ة ل أ ن نسبه ا ل م ش ا ر ك ة لم تتزوج من المصورين في ا ل م ئ ة وربطت الدنيا م ق ا ر ن ة مع ن س ب ة ا ل م ش ا ر ك ة في ا ل م ق ت ر ع الفيل س التي لم تتزوج من دوره س ب ع و ن ت في المئه فانها ا ل م ق ا ر ن ه مع ن س ب ة ا ل م ش ا ر ك ة في الاستفتاء ف إ ن هناك فرق مستسلم قلنا الى ان الاستحقاق تسال و في رهان م المشاركه مستوى ا فانه نجاحه باستحقاق في رهان الشتاتيه لا فقط بفضل ت د ب ي ر الجيد للاستحقاق لعرض ا جديد التسلل ا ل ق ا ن و ن ي ة و د و المراقبين و ك ا ب ه استعمال المال ولكن بفضل النتائج الاستحقاقات د هو نفسه ل ت ب و ر ا ه م ا ل المراقبيه مضاده للغايه وسبع ا م ق ا ع د مما أ ع ط ى مصداقيا ل ا ن ت خ ا ب ا ت او مراقب ل ومراقبين ل ا ت ا ل أنا سألت بخلص م وفي يحتاج هذا قد وهابقى ل ساعدت م ن لهذا معا في الدراسه حول القائمه المشتله أنا أحاول ف المساكلة المفاضل الذي الميكوني للفقر عمدين 参考にしてみてください。<音楽> とても大きいです。 私はこのように、このように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのようのよう